بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا أمو أو وزنوهم يغسرون ألا يظل أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين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 إنها أُنَا إلى ظَالٌّ، وما أُصِلُ عليهم حافِظين. لَأَيَّامَ الَّذينَ آمَلُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى لَرَائِكَ يَأْذُرُونَ الْفُوَّبَ الْكُفَّارَ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ